الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين أذا خطاب لأهل الإيمان وأمر لهم بالقتال في سبيل الله تبارك وتعالى لنصرة دينه أمرهم أن يقاتلوا الذين يقاتلونهم ونهاهم عن الاعتداء ثم علل ذلك بقوله إن الله لا يحب المعتدين الذين يتجاوزون حدوده فيستحلون ما حرم الله تبارك وتعالى هذه الآية بعض أهل العلم يقولون إنها منسوخة نسخها قوله تبارك وتعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافه وكذا الآية الخامسة من سورة طراء فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية ومعلوم أن النسخ لا يثبت بالاحتمال ولهذا فإن من أهل العلم قال بأن هذه الآية محكمة وان المقصود بالتقيد في قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا يعني قاتلوا الذين يقاتلون دون غيرهم من الشيوخ والاطفال والنساء والرهبان ونحو ذلك ولا تعتدوا بتجاوز ذلك بقتل هؤلاء او المثله ب قتل المشركين فهذا بناء على أن الآية محكمة يؤخذ من هذه الآية من الهدايات قاتلوا في سبيل الله يكون القصد والنية صالحة في ذلك فإن هذه الجملة في سبيل الله تنتظم أمرين الأول أن يكون القصد هو إعلاء كلمة الله تبارك والأمر الثاني أن يكون ذلك على وفق شرع الله جل جلاله فإن هذا القتال لا يكون في سبيل الله إلا إذا كان على ما شرعه وبينه ووضحه وهدى إليه أما إذا كان ذلك على سبيل الحمية أو العصبية الجاهلية أو نحو ذلك مما يخالف هذا المقصود أو كان ذلك على طريقة منحرفة كالذي يستحل قتال المسلمين ودماءهم وأموالهم ويعد ذلك قتالا في سبيل الله فهذا ليس في سبيل الله وكذلك من يقتل بالظنون الكاذبة الفاسدة ويتساهل في شأن الدماء فإن عمل هذا ليس صالحا وليس في سبيل الله وإن اعتقد أو زعم صاحبه أن عمله في سبيل الله فإن الله تبارك وتعالى قد بين شرائعه ووضحها غاية الايضاح وهدي النبي صلى الله عليه وسلم يشرح القرآن ويبينه بهديه وقوله وسنته القولية وكذلك العملية فالقتال المقصود به أيها الاحبه هو إعزاز الدين وإعلاء كلمة رب العالمين أن تكون كلمة الله هي العليا فينتج عن ذلك الصلاح والإصلاح وأما إذا كان هذا القتال ينتج الفتن والفساد في الأرض فإن ذلك لا يكون مشروعا لا يكون مشروعا يؤخذ من هذه الآية ايضا مما ينبغي في الحث على أمر من الأمور أن يذكر معهما يدعو إلى الامتثال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم يعني هؤلاء الكفار الذين يقاتلونكم حريون بأن تقاتلوهم وكذلك أيضا بهذه الآية من التأديب والتربيه لأهل الإيمان حتى في القتال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين بأي صورة من صور الاعتداء فإن الاعتداء محرم ولذلك يقول الله تبارك وتعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا يعني ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا يسرف في القتل بالتمثيل والتجاوز وقتل غير القاتل وقتل جماعة بواحد إن لم يشتركوا في قتله ونحو ونحو ذلك فهذا كله مما يدخل في معنى هذه الآية والله تعالى أعلم فهي من جملة الآيات التي تضبط القتال وع يكون على نهج صحيح وسنن صالح ولما كانت النفوس حينما تكون في حال من القتال قد يحصل لها التجاوز وقد لا تنضبط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 الذين يقاتلونكم حيث وجدتموهم وهذا يفيد العموم لكن هل يدخل في ذلك المسجد الحرام والمقصود بالمسجد الحرام الحرم وليس خصوص مسجد الكعبة فالله تبارك وتعالى يقول ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فيكون ذلك على سبيل المقابلة فقط وإلا فلا يجوز القتال في أرض الحرم ولا في الشهر الحرام ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مكه أحلت لي ساعة من نهار وذكر أنها لم تحل لأحد من بعده فهنا الله تبارك وتعالى يقول اخرجوهم من المكان الذي أخرجوكم منه وهو مكة والفتنه فتنة فسرت بالكفر والشرك وكذلك أيضا فتن الناس عن دينهم بصدهم عن الدخول في الإسلام هذا أشد من القتل يعني قيل المعنى أنه أشد من قتل المسلمين لهؤلاء الكفار يعني أن ما يفعلونه من الكفر بالله عز وجل وصد المؤمنين عن الإيمان أعظم من قتلكم إياهم والمعنى الآخر والفتنة أشد من القتل يعني أن الفتنة فتنة المؤمن عن إيمانه ودينه أعظم عليه من القتل أعظم عليه من سفك دمه وذهاب مهجته ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام يعني ولا تبدأوهم بالقتال عند المسجد الحرام تعظيما لحرمته حتى يبدأوكم بالقتال فيه فإن فعلوا فقابلوهم بالمثل كذلك جزاء الكافرين لأن الجزاء من جنس العمل وذكر هنا هذا الوصف ما كذلك جزاءهم وانما قال جزاء الكافرين باعتبار أن هذا الكفر هو السبب في قتال هؤلاء ومشروعيه جهادهم ويؤخذ من هذه الايه من الفوائد أن الكفر بالله عز وجل شانه كبير وعظيم ولهذا قال الله عز وجل الفتنة أشد من القتل فالكفر يكون به خسارة الدنيا وخسارة الآخرة وكذلك يؤخذ من هذه الآية أن صد الناس عن الدين من أعظم الإجرام وكذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية إثبات عدل الله تبارك وتعالى كذلك جزاء الكافرين ثم قال الله تبارك وتعالى فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم يعني إن تركوا ما هم فيه من الكفر ومن قتالكم عند المسجد الحرام دخلوا في الإيمان فإن الله غفور لعباده رحيم بهم فهذا فيه ما فيه من الايجاز والاختصار قال فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم الله غفور رحيم له ذلك الوصف الثابت عظيم المغفر عظيم الرحمة ولا يتقيد ذلك بانتهائهم فالله موصوف بأنه غفور رحيم انتهى هؤلاء أو لم ينتهوا ولكنه ذكر هذا باعتبار أن هذه المغفرة والرحمة تحصل لهم إذا حصل لهم الانتهاء عن ذلك ثم قال الله تبارك وتعالى بعدها وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين قاتلوهم هؤلاء من المشركين المعتدين حتى لا تكون فتنة للمسلمين عن دينهم ولا شرك بالله تبارك وتعالى ويكون الدين كله لله تبارك وتعالى لا يعبد سواه فإن كفوا عن هذا الكفر وعن القتال فكفوا عنهم فإن العقوبة لا تكون إلا على المصرين على كفرهم وعدوانهم فلا عدوان إلا على الظالمين هذا يؤخذ منه من الفوائد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه إذا كان أصل القتال المشروع وهو الجهاد ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا فمن امتنع عن هذا قتل اتفاق المسلمين ولكن مثل هذا كما هو معلوم يكون بحسب الإمكان يعني إن كان في المسلمين قوة وقدره وإلا فإن الراجح أن آيات الصبر والعفو والتجاوز ونحو ذلك التي نزلت في مكة أنها لم تنسخ بآية السيف فإذا كان المسلمون في حال من الضعف فإنهم بهذه الحال يمكن أن يطبقوا تلك الآيات المكية من الصبر والكف عن القتال والعفو والصفح ونحو ذلك إلى أن يحصل لهم القوة التي يستطيعون بها رد هؤلاء وإقامة دين الله تبارك وتعالى وأن يكون الدين كله لله فالدين الذي أبطعه لله تبارك وتعالى إذا كان بعضه لغير الله وبعضه لله كما يقول شيخ الإسلام وجب القتال حتى يكون الدين كله لله تبارك وتعالى كذلك أيضا هنا ذكر المقصود وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ليس المقصود بالقتال في الإسلام سفك الدماء وأخذ أموال الكفار وإنما المقصود بذلك هو إقامة دين الله تبارك وتعالى في الارض ولذلك انظروا إلى الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن القتل فيها من الكفار عددا قليلا لم يسرف المسلمون في قتل أعدائهم وإنما كانوا يقتلون من يقاتلهم وكانوا يقبلون ممن دفع الجزية من أهل الكتاب أو دخل في دين الله تبارك وتعالى كذلك أيضا يؤخذ من قوله فلا عدوان إلا على الظالمين لا عدوان أذن في لكنه مضمن معنى النهي يعني فلا تعتدوا لا تعتدوا وذلك على سبيل المبالغة وكذلك أيضا في قوله إلا على الظالمين ما قال فلا عدوان إلا على المنتهين مثلا أو نحو ذلك يعني فلا تظلم إلا الظالمين غير المنتهين فوضع العلة موضع الحكم وبعض أهل العلم يقولون إنه سمى ذلك عدوانا فلا عدوان إلا على الظالمين من قبيل المشاكلة في اللفظ هذا ما يتعلق بهذه الآيات وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين والله أعلم صلى الله عنه نحمد صحبه إذا كان لديكم إضافة وسؤالنا لا. الشيخ يسأل يقول تنزيل هذه الآيات على الواقع من الذي يقوم بذلك هذه الآيات تنزيل ذلك على الواقع إنما يكون لأهل العلم الراسخين ولا يصح لأحد الأمة ومن شاء ممن يفتات عليها أن يقوم بأعمال تورث ويلات وتستفز الأعداء ثم بعد ذلك الأمة بكاملها تدفع الثمن وتبقى حسرات كما هو مشاهد مثل هذه القضايا الأمة إنما يقودها العلماء الراسخون وليس كل من عن له شيء قام وفعله وبادر إليه ثم بعد ذلك لا يتحمل التبع وحده بل يفرح الأعداء بذلك ويسرون به ويجدون ذلك ذريعة لاستحلال بلاد المسلمين وحرماتهم ودماء الأمة وأعراض المسلمين هذا للأسف لربما نعطيهم نحن الذرائع إلى ذلك بتصرفات بعضنا فيترك هذا لمن رسخ في العلم ولا يترك ذلك لغيرهم فيحصل بسبب ذلك فساد عريض وينبغي لأهل الإيمان أن يعتبروا بما يشاهدون ويرون وما يجري من حولهم كثير من هذه الأعمال والتصرفات لا يحصل بها إعزاز الدين وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى وإنما هو مزيد من استباحة الدماء والإذلال للأمة وتركيعها لأعدائها وتقديم المزيد من التنازلات وذرائع وذرائع وذرائع لهؤلاء الأعداء الذين لا يحتاجون إلى مثل هذه الذرائع فكيف إذا قدمت إليهم على طبق من ذهب اتقي المرء ربه ولا يكون سببا لبلاء يقع على الأمة نعم اللهم صني على محمد السلام عليكم ورحمة الله.